إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا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 وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا